nave louqui que Listen Let's <laughs> ربا دنیا Da <laughs> يا النبي في بيت الرواء ذي كلام فصوح يا بسم الرحمن الرحیم يا رب. <تصفيق> يا رب يا رب يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بابا دداني نغا نغا و wir yeah. Why is it Shirève Ar-re Nil sociedad under the junior staff? وقف لي جميعا اینا موارد ألم نجعل له وعيد ولنجد له جبتي ولنجد I don't know, I Thank Thank <laughs> you. الله بامام جميع فما يكذبك بعض من دين فما يكذبك بعض بالاسم الذي الله الرحمن الرحيم الله <تصفيق> <تصفيق> يوم يغلق لي فمك فما يكذب فما تدغي أليس الله بأعدل الحاكمين ¿Vale, tu تتنى ربك الذي قال تتنى <تصفيق> ربك الذي